وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي بِهِ به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأقلون أموالهم إلى أموالكم إنه كنحب كبيرا وإن خفتم ألا تقصطوا فليت ما فنكحو ما طاب لكم فنكحو ما طاب لكم من النساء متنا وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعديل فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنا أن لا تعولوا وآت النساء صدقتهن لنحله فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فَكُلُوهُ هَلِيَّةً بَرِيءً وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامَهُ وَرْزُقُهُمْ وَرْزُقُهُمْ فِيهَا وَكْسُهُمْ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَبَتَلُ الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغْنِكَ حَفَّ إِنْ أَنَّسْتُمْ فَإِنْ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إِسْرَافًا وَبِدَارٌ ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا وَمَنْ كَانَ فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَاللَّيْخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا ليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا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 ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان, إن كان له ولد فإن لم يقل له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس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 يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل ناراً يدخل خالدا فيها، وله عذاب مهين.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 ولا تعبنوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا, إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كفيرا وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوجه وأتيتم وأتيتم إحداهن لقطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإفما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأرض وبنات الأخ وبنات الأخ وتُمماتكم التي أربعنكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وتُممات نسائكم وربائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي من نساءكم التي دخلت بهن فإن لم فإن لم تكونوا دخلت بهن فلا جناح عليكم وحلايل أبنائكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا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 فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن فعليهن نص على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم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 وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَقُلِ قَلِ انَّ السَّانَ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا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 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنهن كفّر عنكم نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض للرجال نصيب مما كتسبوا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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم مشقة بينهما فبعثوا حكما، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إيردا إيردا إصلاحا ووفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما والمساكين والجار ذي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 ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين يوفقون أموالهم رأى الناس ولا يؤمنون، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وَمَن يَكُن الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَقْرِينَ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَضْلِمُ مِن قَالَ ذَرَّه وَإِنْ تَكُ حَسَنَتَايَضَاعَفْهَا وَيُؤْتِ مِلًدَهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابراً سبيلاً حتى ولا جنباً إلا عابراً سبيلاً حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا, فتيمموا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِأُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا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 من الذين هادو يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا وراعنا ليين بألسنتهم وطعنا في الدين.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 مصدقا لما معكم من قبل أن نقم وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت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 فمنهم من آمن به ومنهم من صدع وكفّ بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلّيهم نار سوف نصلّيهم نارا كلما كلما نضجت جلودهم بدل لهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. بدل لهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم.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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعِمَّا يعذكم به إن الله كان سميعاً بصيراً يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واتطيعوا الرسول وأولِّ الامرِ منكم فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك بالله إن أردنا.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 وما أرسل من رسول إلا ليطاع ابن الله ولو أنهم الظالمون أنفسهم جاءوك جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لا وجد الله لا وجد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما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 وَإِذَ لَقَأْتَيْنَا هُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ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 فَلِيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاتَةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنِ اقْتَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبَ فَسُوَفَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 مَن يُطِعْ رَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بِنِيَّةِ قَائِمَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفّ بالله وكلا أ فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عين غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا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 لاتتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على الله أي كف بأسلم الذين كفروا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 وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا يَجْمَعُ نَذُم يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 وَادُو لَهُ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيَاءَ وَلَا نَصِيرًا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 فإن اعتذروكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السَّلَمَ فما جعل الله لكم فَمَا جعل الله لَكُمْ عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أي يأمنونكم ويأمنو قومهم كل كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم، فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وَأُلَائِكُمْ جَعَلَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَيَّ قَتْلَ مُؤْمِنٍ إلَّا خَطَأٌ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأٌ فَتَحْرِيرُ رَقْبَتِ مُؤْمِنَتِهِ وَدِيَةٍ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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثْاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وكان الله عليما حكما وما يقت المؤمن متعمدا فجزاءه جهنم فجزاءه جهنم مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه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 لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أolibضرر والمُجاهدون في سبيل الله والمُجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة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 وَإِذَا ضَرَبَتُنَّ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خَفَتُمْ أَيَّ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ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 ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم أو كنتم رضاء أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعدل الكافرين عذابا مهلا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 ها انتم ها اولاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه امنا ام من يكون عليهم وكيلا وما يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله يجد الله غفور رحيمًا وما يكسب إثمًا فإنما يكسبه على نفسه وكان الله علي من ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد فقد احتمال بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمه لهم نطائفه منهم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 وساء مصيره إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ضل غَلَالًا بَعِيدًا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 ولا ولأمنينهم لنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن فلا يبتكن اذان الانعام ولا فلا يغير خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد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 ثُمَّ دَاخِلُهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ من يعمل سوء يجذبه ولا يجد له من دون الله ولا يجد له من دون الله وليه وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ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 في يتمن النساء إلَّاتِ لا تؤتُّ لهنَّ ما كُتِبَ لهنَّ وترغبونَ وترغبونَ أن تكحُهنَّ والمستضعفينَ من الولدانِ وأن تقوموا وأن تقوموا بالقسط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 وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُعْنِي لَهُ كُلَّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَعِيْنٌ حَكِيمٌ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَاؤِكُمْ أَن تَتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَأَبِاللَّهِ وَكِيلًا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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إياك غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما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 والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وَمَن يَكْتُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ فَقَدْ ظَلَّ ضل بَعِيدًا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 وقد انزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا فَلَا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم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 وَإِذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلَّا قَلِيلًا مُذْبِذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إلَهَ أُلَاءِ وَلَا إلَه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 إن المنافقين في الدار في الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصو دينهم لله وأخلصو دينهم لله فأولئك مع المؤمنين.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 إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتقذوا بين ذلك سبيلاً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 وَكَانَ اللَّهُ رَفِيعاً يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَمْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقل لا لهم دخل الباب سُجَّدوا وقل لا لهم لا تَعْدُوا في السبت وأخذنا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داودا زبورا ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك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 فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وامنا الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم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 وهو يرثها إن لم يقل لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إثوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنفين